صلات الله من لا حد على عمد خير من قاتبنا جعالي هذا حديث مرات بسم القبائم فهذا السكر وسالت من مدى ميعيها سحالي قد عجد بالزيمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي You Inna qadim Tunggu baitmu Oh pantunggu Om amanul eng Rabi fan dan سنا انا انا بي فرمتي لي و هو بي جناتي يا رسول